انه يقول انها بقره صفراء فاتع اللونها فاتع اللونها تسر نظري قالوا دع لنا ربك يبين لنا ما هي ان البقره تشابه عالمنا وإما إن شاء الله لمهتدون قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول لا ذلول تثير الأرض ولا تسخي الحرث مسلمة لا شيئة فيها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 وكذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قصوة تَهِيَةَ الْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ النَّارُ وَإِنَّ مِنْهَا لَمَا يَشَّقَّقُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ الْمَاءُ وَإِنَّ مِنْهَا يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ أَفَتَطْمَعُونَ أَن يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ منهم يسمعون كلام الله قَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلَامَ اللَّهِ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ ثُمَّ يُحَرِّفُونَهُ مِنْ بَعْدِ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 فتح الله عليكم ليحاجوكم, ليحاجوكم به عند ربكم أفل إِلَّا أَمَانِي إِلَّا أَمَانِي وَإِنَّهُمْ إِلَّا يَظُنُّون فَوَيْلٌ لِّلَّذِينَ يَكْتُبُونَ الْكِتَابَ ليشتروا به ثمنا قليلا فويل لهم مما كتبت أيديهم وويل لهم مما يكسبون فويل لهم َأَبين وَِلُ اللَ مِنَّ يَْسُِ وَقَاالوا لَ تَسَّلًَا النَّ إِلَّا أَ مَن قُلْ اتَّخَذْتُمْ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ عَهْدًا فَلَن يُخْلِفَ اللَّهُ عَهْدًا أَمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ بَلَى مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بِهِ خطيئة وَاحَاطَ بِهِ خَطٌّ فَأُولَئِكَ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۖۖ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أُولَٰئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ สหาค ni